سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عزى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم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 وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفظ صدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله. إما لله. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من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 مِن الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ له أنه عدو لله تبرأ منه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 أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 لَ لا نَفرََ منِن كلُلّ ف البَ مِنْهُ طَارِفَة ليتَفَطَّهُم فيِي الددين وَذِوا طَوْومَهم وَذِروا طَوْمَهمم إ رجعُوا إلَيهِمْ عَهُم يَحذَون يا أيّه الذيينَ آمَنوا قاتنَّينَ يَلونَكُم منِنَ الكُفارِ وَيَجدوا فيِيكمُم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 سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم